بسم الله بسم الله ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 عم احمد الكهرباء فين عند النساء فوق الكهرباء عند النساء فوق طيب حق <تصفيق> عليه سالوه ممكن وياك انت عارف المكان طيب هنا يا طلبه العلم إن شاء الله تبارك وتعالى تنبيه قبل الدرس ذلك التنبيه ان شاء الله تبارك وتعالى ذلك التنبيه ان شاء الله تبارك وتعالى بأن درسنا بإذن الله تعالى من الغد سوف ينتظم يوميا بإذن الله تعالى من بعد العصر وإن شاء الله عسانا نبكر قليلا فنبدأ الخامسة والنصف بإذن الله تعالى وينتهي درسنا مع إقامة العشاء يوميا إذن في يوم الخميس ويوم الاثنين الدرس لا ينقطع عند المغرب وإنما يطول إلى العشاء ويتوقف لأجل ماذا الإفطار وذلك لأسباب الطرأة أما الأول فإن الصيام الآن قد صار يوميا فصار يأخذ من ماذا من وقت الدرس يوميا قرابة نصف ساعة ونحن نريد أن نعوض هذا الوقت وثانيا لأن نريد أن باب المزي وباب المزي كما رأيت تحته خمسة أحاديث منها حديث الفطرة ونحن الآن الحديث الأول وهذا مما يتطلب ماذا وقتا أطول ولكن سنجعل يومي الاثنين والخميس من العصر إلى العشاء في دراسة ماذا الفقه فقط في دراسه الفقه فقط لعلنا نضيف قصه المنهج الى جوار حسن الفقه فاذا درسنا باذن الله تبارك وتعالى من الغد سيكون يوميا باذن الله تعالى فين, فين الكشف فالدرس ان شاء الله تبارك وتعالى سوف يكون يوميا من العصر إلى العشاء عدا يوم الايه الجمعه لان درس الجمعه هذا درس خاص باخوانكم طلبة العلم الاخرين ويكون يوم الاثنين والخميس لدراسه لدراسه ان شاء الله تبارك وتعالى الفقه باذن الله تعالى نعم لا درس تفسير حين قطع اليوم يعني اخر درس اليوم ان شاء الله تعالى في التفسير ونعود اليه بعد بعد رمضان باذن الله تعالى لانه كما اقول دائما لا صوت يعلو على صوت الدورة العلمية الصيفية باذن الله تعالى خاصه وأن هذا الباب نريد ان ننهيه كما قلت ولأن اذا لم ننهي هذا الباب سيكون يعني هناك اضطرابا وعدم انتظام المسائل في رؤسنا هذا الباب الرابع ان شاء الله تبارك وتعالى وهو باب في المزج وغيره باذن الله وبهذا نحتاج الى وقت طويل طيب هذا هو التمهيد الاول طب سؤال اليوم الى الرجال ذكرنا وجوها دفاعيه بالأمس عن علي رضي الله عنه لماذا لم يسلم علي قاتل عثمان رضي الله عنهم ونحن نعلم أن هذا هو سر الخلاف ما بين علي والصحابة رضي الله عنهم كمعاوية فمعاوية لم يبايع إلا ماذا إلا على شرط تسليم قتله عثمان والسيد عائشة رضي الله عنها ما قرجت من المدينة إلا مطالبة بماذا بدم عثمان وقتلته وعلي له في ذلك اعذار ذكرنا منها بالأمس ماذا عشرة اعذار لما لم يسلم علي قتلتها عثمان رضي الله عنه فينقطع بذلك الخلاف بينه وبين الصحابة وتسكن الأمور وتستقر الدولة فما الجواب عندك وأنا أريد خمسة من عشرة معك كم خمسة من عشرة أولي الله إن عليا لم يمتنع فلسنا نجد رواية أن عليا امتنع فيها عن تسليم قتلة عثمان ومن قال بأن عليا امتنع فقد كذب على علي فإن عليا ممتنع عن تسليم قتلة عثمان إنما تماهل وإنما تأخر ولم يمتنع ثانيا كاد أن يسلمهم كما جرت المصالح بينه وبين من السيده عائشه على تسليم قتلة عثمان وبات الجيشان في خير وآم على تسليم قتلة عثمان في الصباح ولكن حصل أن السبائية اندسوا بين الصفوف وأشعلوا نار الحرب وأوقدوا الحرب بين الصحابة ثالثا علي رأى أن يؤجل تسليم قتلة عثمان حتى تستقر أمور الخلافة في يده وحتى يجمع القيادة تحت يديه خاصه أن نفرا من الصحابة لم يبايعه فأصبح ركن الخلافة ليس إيه؟ ليس وسيقا فأراد علي أن يكون ركن الخلافة وسيقا ليتمكن ساعتها من أولئك المارقين المتمردين أنه كانوا قصر في جيش علي فلم يتمكن علي من القبض عليهم لأنهم كانوا قصرة وقوة وشوكه فلو قبض على نفر منهم لأدى ذلك إلى معركة ما بين جند علي ولادى ذلك إلى مقتلة فيه ثامسا أنهم كانوا من أهل القبائل من أوباش القبائل فكانت وراءهم قبليه وعصبية فلو أن عليا قبض عليهم لتحركت النعر القبلية وأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى تطاح المسلمين وإلى دخول المسلمين في معرفة طيب حقك اليوم في الجائزة طيب كنا بالأمس مع المبحث الثاني باب في المذي وغيره وله أكثر من ضبط يقال المذي بتسكين الزاي، الزي الدال ويقال مذيء ويقال مذيء بتجديد الياء وكسر الذال الذال باب في المذي وغيره عن علي بن ابي طالب قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لمكان ابنته عذرا فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضا وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ بالخطاب بالخطاب والأمة ولمسلم توضأ وانضح فرجك توضح وانضح فرجك فاضح طيب كنا قد ذكرنا كم مسألة متعلقة بهذا المبحث أربعة ولا خمسة المسألة الخامسة قال الزركشي في النكت قال الزركشي في النكت نقلا نقلا عن الدار قطني وروايه مسلم ورواية مسلم استدركها يعني الدار قطني فإن فيها انقطاعا يبقى روايه مسلم للحديث فيها انقطاع قال الدار قطني قال حماد ابن خالد سالت مخرمه قال حماد بن خالد سالت مخرمه سمعت من أبيك شيئا قال لا قال لا يبقى هذا أول انقطاع أن مخرما هنا يروي عن أبيه بكير أو بكير ولم يسمع من أبيه ولم يسمع من أبيه ماذا شيئا واضح وثانيا خالف ليس فيه فيه مخرمة رواه عن بكير عن سليمان ولم يذكر ابن عباس ولم يذكر ابن عباس يبقى صار منقطعا من جهتين الاولى ان بكير وهو والد مخرمه يروي عنه مخرمه من غير سماع يبقى هذا اسم انقطاع والانقطاع الثاني هو دخول عبد الله بن عباس بين سليمان ومن وعلي بينما رواية اللي ليس فيها من ليس فيها ابن عباس بين من ومن بين سليمان وعلي واضح قلت جوابه غير أن اقواما نص على سماع مخرمة من أبيه غير أن اقواما نص على سمع مخرمة من أبيه، وهو الإمام مالك. وقد سأله مالك، فقال مخرمة، أو فحلف مخرمة بالله أنه قد سمع أباه. قال مالك وكان مخرمة رجلا صالحا، يعني لا يكذب. وكذا قال معن ابن عيسى وكذا قال معن ابن عيسى سمع مخرماته من أبيه طيب هنا مشكلة مخرم قال لحماد ما سمعت من أبيه وقال لمالك سمعت منه قلت فيجمع بين النفي والإثبات فيجمع بين النفي والإثبات بما جمع الامام احمد وابن المديني وابن المديني انه لم يسمع من ابيه ولكن حدث من كتابه وهنا نتوقف عند مساله في المصطلح مهمه ان التحديث من الكتاب يعتبر ماذا يعتبر سماعا فالقراءه على المحدث كالسماع كالوجاده ما هي الوجاده أن ان يعطي كتابه ويقول له حدث بهذا عني يبقى اذا يجمع ما بين النفي والإثبات من أن السماع لم يثبت ولكن الوجاده ايه ثابته والوجاده تقوم مقام ماذا السماع فيكون سماعه من أبيه ماذا وجاده وجادة ثانياً والإثبات مقدم على النفي ثانياً أن الإثبات مقدم على ماذا؟ على النفي أن الإثبات مقدم على ماذا؟ على النفي خاصة وأن مخرمة لا يتهم فهو رجل ايه رجل صالح ويحتمل أنه لم يسمع منه اولا وسمع منه اخرا واضح فيكون حماد بن خالد سأله حين لم يكن قد إيه؟ قد سمع وأما مالك سأله حين إيه؟ قد سمع يبقى المشكلة الأولى إيه؟ زالت واضح؟ طب المشكلة الثانية وأما دخول عبد الله بن عباس ومخالفة مخرمة في ذلك الليس ومالك كيف الجواب عن هذا يا يا فايا نصر إيه دم السخوط الصحابي ابن عباس هنا الراوي عن عليه ها ممكن نقول هذا ممكن ماش مزيد في الأسانيد في المتصل الأسانيد واضح فنقول وإنما هذا من باب المزيد في متصل الأثاني ومثل هذه الزيادة يتعين قبولها من الراوي الثقه قلت ثانيا وقد يكون الإسقاط لابن عباس من سليمان صحيح بالشرط أن يكون ذلك من إدخال مخرمة انتبه معي بالشرط أن يكون هذا من إدخال مخرمة ممكن يكون الإسقاط من مين؟ من سليمان وسليمان لما روى عن علي أسقط من أسقط ابن عباس واضح لأن إسقاط الصحابي لا يضر أو أن سليمان سمعه من غير واسطة ابن عباس قلت ختاما وإلا فمتن الحديث صحيح بالمرة يعني هذه المشكلة الإسنادية لا تؤثر على ماذا على متن الحديث وإلا فمتن الحديث صحيح بالمرة كما قال النووي من الطريق من الطريق التي ذكرها مسلم قبلها ومن الطريق التي ذكرها مسلم بعدها يبل أنا هذا بحث مختصر جيد في دفع مشكلة حديثيه في انقطاع هذا الاسناد نأتي إلى المسألة الخامسة قلت وقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه مثله مثله من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه مثله من حديث سهل ابن حني رضي الله عنه وأرضاه سهل هذا له قصة مشهورة في السنة سهل له قصة مشهورة في السنة يا أهل السنة ما يعرف واحدكم ها؟ قصته مع عامر لما دخل عليه عامر وكان يغتسل انت عرفت أنا قبل ما أجب هذا الحياة ينفع لا ينفعك كثيرا لما كان يغتسل ساهل فدخل عليه عامل فقال له ما رأيتك اليوم ولا جلد العزراء ما رأيتك اليوم ولا جلد العزراء ذلك لأن سهلا كان ماذا أبيض البشرى مشروبا بياضه بماذا بحمره فتقول الرواية فوعك سهل من ساعتها وهذا ليس حسدا إنما هذا يسمعه عينا هذا يسمى عينا وهذا هو الفرق بين الحاسد والعائن العائن إيه؟ غير قاصد والحاسد قاصد مريد قاصد مريد فهذه عين وقد يعجب بعضكم ان تصيب العين الانسان هكذا بالعطب هذا موجود في بعض خلق الله ونؤمن به هناك بعض انواع من الحيات إذا نظرت إلى الحبل أسقطته وإذا نظرت إلى إنسان أذهبت بصره معروف هذه الحية موجودة في بعض البيئات الصحراوية وهي نوع من أنواع الثعبان المشهور الكبرى هي نوع من أنواع الثعبان المشهور. طب قالوا كيف ذلك؟ لها تحليل علمي من أنه تخرج من عينها موجات كهرومغناطيسيه عالية جدا هذه الموجات الكهرومغناطيسيه هي التي تصيب الإنسان بمثل هذا واضح ومن هنا ليه يتوضأ له لأن كل إنسان منكم حوله مجال مغناطيسي فلما يتوضأ هيأخذ ماذا هذا المجال في الماء فيصب ماذا عليه وهذا المساله علمية من أدق المباحث العلمية التي لم يتوصل إليها إلا قريبا عشان كده قال يغتسل له عذراً يغتسل له أو يتوضأ يتوضأ له لأنه إذا توضأ فإنه يأخذ مع الوضوء ماذا هذه الموجات فتصب على المعيون فيعود صحيحا وسليما صحيح هذا صحيح نعود للمسألة فقال سهل بن حني كنت ألقى من المذي أو المذي شدة وعنة أو وعناء فكنت أكسر الغسل منه طب لماذا يكسر الصحابه الغسل منه لأنهم أنزلوه منزلة ماذا المني بجامع الاشتراك بينهما في المخرج والسبب وأن المني بين يدي وأن المذي يكون بين يدي المني وهذا اكتهاد الصحابة ونتكلم عن هذا الاجتهاد قال فكنت اكسر الغسل منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسالته عنه فقال انما يجزيك انما يجزيك من ذلك الوضوء هتعرف تعرف لي الان جئنا بحديث سهل إنما يجذيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كيف بما يصيب سوبي منه؟ كيف بما يصيب منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من الماء. يكفيك أن تأخذ كف من الماء. فتنضح فتنضح فتنضح به ثوبك فتنضح به ثوبك حيث ترى حيث ترى أنه أصاب منه الحديث قلت والحديث مداره مداره والحديث مداره على ابن إسحاق مداره على ابن اسحاق وهو مختلف عليه محتج به حينا وحينا الا ان حديثه في الجمله حسن ولذا ولذا قال الترمذي حسن صحيح وله شاهد وله شاهد من حديث علي حديث الباب واضح قلت وفيه زيادة وجوب نطح الثوب وفيه زيادة وجوب نطح الثوب منه اي من المزي وهذا مما يقوي كونه نجسا ما اوجب من غسل الثوب منه قلت وان لم يرد ذكر الثوب في حديث عليه انما هو مفهوم إنه ممكن واحد يعترض عليك يقول لك طب ده حديث علي هو حديث العمده في مسألة المزل لم يأتي فيه ذكر ماذا ذكر السوب واضح قلت ولم يأتي ذكر السوب في حديث علي لأنه لما أوجب غسل الذكري منه فهذا بدلالة المفهوم فهذا بدلاله المفهوم إجاب لغسل ماذا السوب منه إذ ما وجه المفارقه إز ما هو وجه المفارقه بين السوب والذكر في هذا الباب قلت وإذا اتفق على انه نجس فما سيأتي وجب تطهير الثوب منه وهذا القول منصور بقاعدة العموم نجاسة ما خرج من السبيلي ووجوب التطهر منها واضح يا طلبة العلم يبا استفدنا فائده هنا من حديث من سهل ابن حنيف اللي فيه قدر زائد على حديث عليه من وجوب غسل ماذا غسل الثوب منه طيب قلت المساله رقم كم السابعة قلت وأخرج أبو داود وأخرج أبو داود مثله من حديث عبد الله بن سعد يرويه عنه ابن أخيه حكيم بن حرام ابن حكيم ولا أدري إن كان ضبطه حرام ولا حزام ابن حكيم وهو تابعي سقة وبقية رجال الاسناد محتج بهم من رجال مسلم من رجال مسلم كما قال ابن القيم رحمه الله. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل عما يجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المزي ذلك المزي وكل فحل وكل فحل يمزي وكل فحل يمزي فيغتسل من ذلك أو فتغسل من ذلك فرجك فتغسل من ذلك فرجك وأنسيك وأنسيك وتتوضأ وضوءك للصلاة وتتوضا وضوءك للصلاه قلت قال المعلق على ابي داود اسناده حسن اسناده حسن واخرجه الترمذي وابن ماجه واخرجه الترمذي وابن ماجه رحمكم الله وله شواهد من حديث عائشه وله شواهد من حديث عائشه ومن حديث انس اما تضعيف ابن حزم له فليس بشيء لان رجاله ابراهيم بن موسى وعبد الله بن مو بن وهب متفق على حديثهما متفق على حديثهما ومعاويه بن صالح روى له مسلم والعلاء بن الحارث مما روى له مسلم وأما حزام بن حكيم او حرام بن حكيم ارجو ضبطه وسقه غير واحد قال العلامه الاسيوب اسناده صحيح <تصفيق> قلت وفيه وجوب غسل الانسيين وإن لم تأتي وإن لم يأتي ذكر الأنسيين في حديث الباب الذي معنا أو في رواية حديث الباب إلا أنه قد جاء ذكر الأنسيين في حديث الباب من طرق أخرى كحديث عروة وإن كان مرسلا وحديث رافع بن خديج وحديث رافع ابن خديج ايضا قلت وكذا حديث عبيده السلم السلماني عبيدة السلمان عند أبي عوانا بذكر الأنسيين أو المذاكير وسيأتي بيانه رحمكم الله قلت قوله اغسل من ذلك فرجك والفرج هو مسمى للذكر وهو أعم منه وهذا مما يفيد وجوب غسل الزكري جميعه ولا جميعه لا جميعه بدل ولا تأكيد ولا توكيد سنة بس استنى بس بدل ولا توكيد طب البدل ايه البدل من التوابع والتوكيد من التوابع يب جميع وجميع وكل وبعض من المؤكدات اذا اتصل بها الضمير يب جميعه واضح غسل الذكر جميعه خلافا لمن قال يغسل منه موضع ماذا موضع المذي فقط ودي مسألة فقهية فقه خلاف هل نغسل موضع المزي منه فقط ولا غسل الذكر جميعه أو جميعه الصواب غسل جميع الذكر أو غسل الذكر كله لماذا لأنه جاء هنا بذكر الفرج مكان مكان الزكر والفرج أعم من من الذكر في المسمى واضح وهذه مسألة خلاف ستاتي طيب المساله رقم كم الثامنه قوله توضا واغسل ذكرك هكذا هكذا بتاء الخطاب ولكن في روايه الترمذي من طريق ابي بكر بن عياش ان عليا قال فقلت لرجل إلى جنبي فاساله فقلت لرجل إلى جنبي فاساله فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا هكذا بلفظ الغائب هكذا بضمير الغائبه ووقع ذلك في روايه مسلم أن المقداد سأله عن المزي يخرج من الإنسان طب كيف نجمع بين الروايتين الآن هل هو الحصل منه ان الخطاب ولا الذي حصل هو بضمير الخطاب بضمير الغائب يغسل ولا تغسل وتتوضا قلت والجمع لأنه لما تكرر السؤال فوقع مرة بضمير الغائب ومرة بتاء الخطاب ثانيا يقوي هذا أن السؤال وقع مرة من علي ومرة من المقداد ومرة من عمار فأجاب بحسب السؤال يعني بحسب السؤال لما سال المقداد عن غائب الإنسان ينزل منه المزيد فقال يغسل أجابه بضمير الغائب ولما وقع السؤال من علي مباشرة قال تغسل ذكرك وتتوضا قلت ثالثا وهذا قد يكون راجعا إلى الرواية بالمعنى اذ لا فرقها هنا بين الخطاب والايه والغيبه صحيح ولا لا لان خطاب الشارع لأن خطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب لمن لعموم الأمة المسألة رقم كم؟ تاسعه طريفة الاسناديه وهذا الحديث ذكره أهل العلم من مسند عليه. ذكره أهل العلم من مسند علي ولم يجعله أحد منهم من مسند من عمار أو المقداد طب ليه مع إن عمار سأل والمقداد إيه؟ سأل فلما لم يجعلوه من مسند السلاسة وإنما جعلوه من مسند علي نعم لأن عليا هو في سؤال المقداد والمتسبب في سؤال عمار فنسبة العلم إليه أولى وهذا فيه طريفة أن العلم ينسب إلى أصله عارف يعني ينسب إلى أصله؟ يعني رجل ينقل فائدة عن رجل من أهل العلم وإن كانت هذه الفائدة له فيها دخل لكن الأصل أن يجعلها من كلام من؟ كلام من نقل عنه حتى ولو كان هو إيه يفيد عليها فائدة واضح ولذلك قلت طريفة إيه اسناديه أنه من مسند علي رضي الله عنه لأن السؤال قد وقع منه بنفسه كما في بعض روايات وثانيا أنه لا عبرة لا عبرة بسؤال المقداد لانه كان سؤالا لعلي لانه كان سؤالا لعلي وكان علي هو المتسبب فيه والعلم ينسب الى ماذا الى اصله فكان هذه الطريفه الاسناديه لها تعلق من جهه بالضبط ضبط الروايه وتعلق من جهة بالأدب بأدب من الرواية كما قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فلا تفوتكم هذه الفائدة لأن قوما الآن هم لصوص يعدون على العلم عدوا ويسرقون جهد العلماء سرقة مرة وليتهم يحفظون جميلهم مع هذه السرقة إنما هم على طريقة أقوام آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واغفروا اي والله أو هم على وفق قول الشاعر علمته الرماية فلما اشتد ساعده رمان وعلمته القوافي فلما صار يحسنها ماذا أجاني طيب هنا سنختم بمبحث لطيف مبحث الأخير في الجمع بين الأحاديث والروايات أجمع لك كل ما تفرق باء من الفوائد في طريقة حسنة تسهل عليك العلم قلت مبحث أو مسألة في الجمع بين ما سبق من الأحاديث والروايات اولا غسل الذكر وقد جاء ذكر غسل الذكر في مجموع الاحاديث والروايات الا من تعيين الفرج من تعيين الفرج في روايه مسلم وكذا في حديث من عبد الله بن سعد وكذا في حديث عبد الله بن سعد قلت وتعيين الفرج مكان الذكر فيه افاده غسل جميع الذكري غسل جميع الذكر خلافا لمن قال بغسل ماذا بعضه دون ماذا دون كله او غسل بعضه يعني موضع ماذا المزي فقط قلت وأما حديث سهل بن حنيف فليس فيه فليس فيه ذكر الذكر مطلقا وإنما فيه ذكر الوضوء يبقى حديث سهل بن حنيف قال له يجزيك منه الوضوء ولم يذكر له غسل له الذكر قلت ولكنه مفهوم لان الوضوء لا يجب الا لماذا لما خرج منه لما خرج من السبيلين وهذا الخارج يتعين الاستبراء منه وغسله لمشابهته البول ولذا في المسألة أمر بده مستقر يعني كأن الأمر لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقرير لأن دم مفهوم نزل منك شيء من المخرج إذا تتطهر منه وتغسل المخرج وتتوضع بدليل أنه في رواية مسلم جاء الأمر في صوره خبر يغسل ذكره ويتوضع ده خبر ولا امر ها خبر يغسل ما لوش اغسل يبقى جاء الأمر في صوره خبر ليه كانه امر متقرر إيه؟ بداهة لا يحتاج الى نص ولا الى ايه ولا الى امر يبقى عرفنا الان اول جمع بين الاحاديث والروايات وهو ماذا وجوب غسل جميع الذكر بدليل ان روايه مسلم الفرج وحديث سهل وحديث عبد الله بن سعد ذكر ماذا الفرج والفرج اعم منين من الذكر واضح اما حديث سهل بن حنيفه فلم يأتي فيه ذكر ماذا غسل الذكر ولكنه مفهوم ايه بداهه ثانيا نضح الفرج وقد جاء ذكر نضح وقد جاء نضح الفرج في روايه مسلم فإما أن يكون المقصود منه هو نضح الثوب وجاء ذكر الفرج لتعيين الموضع الذي ينضح من الثوب مفهوم هذه يبقى جاء ذكر الفرج والمقصود هنا ماذا ما على الايه ما على الفرج اللي هو الثوب نطحه واضح نطح الثوب لكن ليه جاء بذكر الفرج مكان الثوب حتى لا يتوهم غسل الثوب كله أو نطح الثوب انما نطح الموضع الذي ماذا الذي اصابه المزي قلت يقوي هذا الفهم ما جاء في حديث من سهل بن حنيه سهل بن حنيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب أو ما مس الثوب منه. يبقى هنا تأولنا رواية وانضح فرجك أنها ماذا اغسل ايه اغسل ثوبك بقرينة ماذا حديث سهل ايه وكنا بالفرج عن الثوب هنا اشاره إلى غسل موضع ماذا السوب الذي مسى الضرب وإما الوجه الثاني وإما أن يكون المقصود به هو نطح السوب بعد الوضوء كله تأكيدا على سنة نطح السوب بعد الوضوء وقد جاءت بها أحاديث أخرى وقد جاءت بها أحاديث أخرى وهي سنة عزيزة ولكنها تتأكد،, تتأكد في حال وضوء المزي في حال وضوء ماذا؟ المزي إبدا الوجه الثاني للحديث انضح فرجك يعني انضح ماذا؟ سوبك بعد الوضوء لأن هذه من السنن متروك المهملة أن من توضى أخذ كفا من الماء ونضح به ماذا؟ ثوبه وتتأكد هذه السنه في حق وضوء من وضوء المزث وثالثا واما ان يكون انضح فرجك ها هنا يعني اغسل ذكرك لان النضح لان النضح في لغه العرب ياتي بمعنى الغسل ياتي بمعنى الغسل يشهد لهذا تشهد لهذا الرواية الأخرى قلت فائدة وقد ضبطه الإمام النووي بالكسر يعني وأنضح وأنضح فرجك يبقى إذن هذه الفائدة الايه الثانية طيب سالسا تقديم الوضوء في بعض الروايات على غسل الذكر يعني جاء في بعض الروايات اغسل ذكرك وتوضا كما في رواية علي عند البكار قلت وهذه الواو للجمع لا للترتيب بقرينة, بقرينة جميع الروايات الأخرى التي فيها تقديم ماذا تقديم غسل الذكر على الوضوء قلت وانما قدم الوضوء لافاده وجوب الوضوء منه والتاكيد على ذلك لان غسل الذكر منه هو امر بدهي بدهي يكاد يكون ماذا فطريا يعني لا يحتاج الى ماذا الى نص عليه لكن لا يحتاج الى نص اللي هو مين الوضوء لان الوضوء حكم ماذا تعبدي لا يكون إلا بماذا بدليل ونص لكن غسل الذكر أي واحد بطبيعه الحال لما بينزل من ذكره شيء او من أحد المخرجين شيء بيعمل ايه بيتطهر ايه يتطهر منه ويغسله قلت يؤكد هذا أن تقديم أن تقديم الوضوء على غسل الذكر غير متصور غير متصور ولا معقول يعني واحد بعد ما يتوضى يجي يدخل الخلاء ليغسل ذكره منه هذه مساله غير معقوله اصلا طيب ناتي الى رقم كم الخامسه قلت رابعا غسل انسيه غسل انسيه وقد جاء غسل انسيه عند ابي عوانه عند ابي عوانه من حديث عبيده السلماني عن علي رضي الله عنه وكذا في رواية النساء والنساء ولكن بلفظ مذاكير قلت وكذا حديث عبد الله بن سعد عند أبي داود وهذا مما يقوي مرسى العروة لانه قلنا ان عروه يرويه فيه ذكر الانسيين ولكنه مرسل لكن هذا المرسل يتقوى بماذا بالثلاثه روايات الاخرى والاحاديث الاخرى التي فيها ذكر الايه قلت خاصه ان روايه عروه عن التابعين منعدمه واكثر روايته عن الصحابه فتعينها هنا ان الساقط بين عروه وعلي من صحابي في الغالب يبقى اجبنا عن مشكله حديث ها عروه قلت وعليه يجب غسل الانسيين خلاف مذهب الجمهور خلافا لمذهب الجمهور يقوي هذا يقوي وجوب غسل الانثيين قوله في الرواية مزاكير. قوله في الرواية مزاكير. والمزاكير جمع مع أنه ليس في الزك ليس في الجسد إلا واحد. يعني كيف يقول مذاكير وهو ذكر ايه ذكر واحد واضح قال وذلك وذلك بالنظر الى ما يتصل به وذلك بالنظر الى ما يتصل به وأطلق على الكل اسمه يعني سمى الأنسيين ماذا ها مزاكير ذكرا واطلق على الكل اسمه فكانه جعل جعل كل جزء من المجموع فكانه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم ماذا الغس ففهوم ولا ما مفهومه يبقى قوله مزاكير جاءت تعبيرا عن ماذا عن شيء واحد اللي هو الذكر طب كيف يجمع المفرد قالوا وجمع المفردها هنا باعتبار ما اتصل ايه وما الذي يتصل بالذكر الانثيين فأطلق على الجميع مسمى الواحد إشارة إلى أن الجميع لهم حكم الواحد كما أقول كلكم محمد يعني كلكم محمد أنتم محمد صلى الله عليه وسلم في ماذا في سلوكه في أخلاقي فصرت جميعا تحملون مسمى الواحد لما أصبح هذا الواحد يعبر عن من؟ عن الجميع واضح قلت وهذا مما يقوي ما سبق معنا من وجوب غسل ماذا ها وجوب غسل إيه؟ غسل الذكر كله واضح طيب خامسا قوله يغسل هكذا بالرفع بالرفع على صيغه الاخبار ولكنه حقيقة في الأمر والإخبار يستعمل بمعنى الأمر في لغة الكتاب والسنة الإخبار يستعمل بمعنى الأمر في لغة الكتاب والسنة كمثل قوله تعالى تزرعون سبع سنين دابا هذا خبر ولا الأمر؟ أمر مع ان صيغته صيغته صيغه خبر وكذا قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين قلت كما يقع الدعاء احيانا بلفظ الخبر تفاؤلا بايه تفاؤلا بايه بوقوعه بالاجابه وإنما استعمل الخبر ها هنا للامر لانه مما لا يحتاج الى تنصيص ولا امر لانه من امر الفطره مما يستوجب النظافه والطهارة ثانيا والخبر لأن هذا يستلزم يستلزم الوقوع كالأمر غير أنه يفارقه من امتناع الجدل فيه وثالثا لفائدة نفسية غالية علي جاء به يشكو تشقق ظاهري مزداء وكذا سهل ابن حنيه فلم يكن هناك من فقه الكلام أن تحمله امرا على ما هو فيه لان الأمر في معنى المشقة طب هو جايلك بمشقة فأخرج الكلام من سورة الأمر إلى سورة الخبر عشان يمفي معنى الإهد يكون هذا أبعد عن المشقة فهذا فيه معنى نفسي رائع واضح قلت وهذا من باب بلاغة القول لأن خطابه بصيغة الأمر فيه معنى المشقة فأراد أن يخفف عنه ويمفي معنى المشقة فجاء الكلام بصيغه الايه الخبر مفهومه هذه سن قلت خامسا وقد وقع في بعض روايات اغسل ذكرك بصيغه الامر وسادسا لانه يستلزم معنى طبيا والطب لا يجب وهو ان غسل الزكري ها هنا لقطع المزي يبقى هو امره بغسل الذكر لفائدتين فائده شرعيه وهي التطهر منه وفائده طبيه عشان يقطع له عشان يقطع هذا المزي الذي يشكو منه عليه كثيرا واضح طيب قلت كم سادسا ها سادسا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت في رواية أحمد قلت وضحكه إما أن يكون لصرفه الهم عن علي والتسريع عنه او اظهار الرضا اظهار الرضا عن صحابتي من وجه ورع الصحابه وتحفظهم من النجاسه وتحفظهم من النجاسه او من وجه ما علم من ذلك الود بين علي وابنته مفهومه ليه ضحك إما أنه ضحك ليصرف هم علي كما جيك إنسان في شكوى فأنت تقابله بوجه بشوش تسر عنه خاصة وأن علي قد لقي من ذلك ماذا شده أو, أو إما أن يكون ضحك رضا من جهة أخرى رضا عن علي بما فعل من جهة أنه توقى النظافة وتحفظ لماذا للطهارة فكان من شدة تحفظه أنه ماذا يغتسل أو رضا ضمني لأن هذا المزي لا يكون إلا ماذا حال مداعبة الرجل من آل فانه علم من السؤال أن بين علي وابنته من ماذا من الود والحب فصره إيه؟ ذلك فلذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك الانبياء لا يكون إلا لعل ولسبب كما قال الله عن سليمان فضحي فتبسمه تبسم ضاحكا سليمان لسببين أما الأول لأن النمل أصابه زعب فأراد أن يطمئن ماذا؟ النمل فتبسم طب هم لا يرون البسم لأن سليمان فين فوق خيله فضحك سليمان بصوت فكأن هذا الضحك يبث ماذا؟ في قلوب النمل ماذا؟ امنا وطمئناناً وسانياً لأن النمل سيفر إلى بيته طيب وسليمان قادم كيف يحدد النمل سير سليمان؟ عن طريق ماذا صوت يعلم أن جهة سليمان هذه الجهة فيذهب النمل إلى هذه الجهة علمت لماذا ضحك سليمان وضحك أيضا لما وجد في عالم النمل من القيادة والرياسة قالت نملة وشوف خطاب يا ايها النمل والنمل مطاع والنملة ها هنا مطاعه كأن النمل عندها سمع وطاعة للقائد كذلك وليس عندها هذه الحنجوريه التي عند بعض الناس بالك، طب ما احنا نخش على سليمان هيعمل لنا إيه ها؟ إنما شوف عند النمل سمع وطاع ولذلك أمن عالم النمل وكان يعيش دولة آمنة مطمئنه بدليل حتى إذا أتوا على لنسب الوادي إليهم يبقى في دولة موجودة هنا في دولة وفي قائد مطاع له سمع وطاع ألم يقل الله تبارك وتعالى أمم امثالكم ما فرطنا في الكتاب قلت وقريب من هذا ضحك سليمان عليه السلام رضا عن صنيع النملة وامنا وامانا لتامين مجتمع النم وما يعقل الانسان طيب سابعا ولا ثامنا قوله يكفيك منه الوضوء او يجزيك منه الوضوء وفي قوله يكفيك من وضوء معنى حسن أن الغسل على الوضوء هنا قدر زائد قد يفهم من قوله يكفيك المشروعية لما فوق الوضوء لأن الإجزاء لا ينفي وجود مرتبة فوقه خاصة والصحابة قد اغتسلوا له ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل وانما امتنعوا للمشقه وان الغسل في ذلك انشط واصرف للشهوه خاصه ان محل الشهوه ليس الذكر وفقط ولكن ما يعلم قائل بهذا من أهل العلم فعلا هنا طلبة العلم فائدة ولكنها فائدة نتوقف وهي هل يشرع الغسل له يعني اتفقنا على إنه يكفيك الوضوء. لكن هل يشرع الغسل لو تأملنا ألفاظ الحديث يجزيك يكفيك هذا معناه أن غيره أو أولى منه لما أقول لك هذا مبذل ممكن تعمله تتطوع بماذا؟ بما فوقه فالإجزاء لا ينفي مشروعية ما فوقه واضح ويقوي هذا أنه لم ينهى الصحابة عن الغسل نهيا صريحا إنما قال يكفيك الوضوء والصحابة اغتسلوا له ولو نظرنا إلى تعليل الحكم ما هو وجه تعليل الحكم قطع ماذا قطع الشهوة فالغسل أقطع للشهوة من ماذا من غسل الذكر والايه والوضوء هذه وجوه خمسة فعلا تقوي مشروعية الغسل من المزي من غير إجاب مشروعية من غير إجاب ولكن لا يعلم بذلك قائل أهل العلم فنحن نتوقف ولكن درستكم هذه المسألة لماذا من باب تعلم ماذا أصول الاستنباط والاستدال وطريقة الاستنباط لأن فعلا الأحاديث فيها هذا المعنى ولكن ما نستطيع أن نسبق أهل العلم بقول ولكن نقوله قولا ونتوقف فيه طيب سامنا قوله فأمرت المقداد وجاء في رواية الطحاوي أمرت عمارا وفي رواية الترمذي أن عليا هو السائل فيستفاد منه تعدد الوقعة وذلك من أجل الاطمئنان والوثوق في العلم لأن يظهر النعليا لما المقدد أجابه قلبه لم يطمئن أو فعمار أجابه ولكن اطمئن قلبه بماذا بسؤاله هو شخصيا للنبي عليه الصلاة والسلام طيب إذن الإنسان عليه ماذا؟ في العلم أن يصل به إلى مرحلة اليقين والوسوء لا يعتقد شيئا في الدين إلا بماذا؟ إلا بسقة وعلم يقين قلت وسانيا لأن الذي منع علي عليا أولا وهو حياؤه قد زال عنه آخرا وذلك لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فزال عنه سبب حيائه يشهد لهذا ما كان فيه علي من شدة وعناء طيب مساله رقم كم تاسعه عناء علي وشدته في المذى وذلك اولا اغتساله منه يبقى علي لقيه في المذي شده فكان يغتسل منه ثانيا اغتساله في الشتاء وهذه شده على شد ثالثا تشقق ظهره رضي الله عنه حتى شحب لونه رابعا ما جاء في رواية البيهقي من أنه كان يدخل الفتيلة في إحليله يدخل الفتيلة في إحليله لينقطع هذا المزل خامسا تذاكره تذاكره ذلك مع بعض أصحابي على جهة الشكوى وطلب المخرج من ذلك بهذا ينتهي هذا المطلب الرائع المائع الماتع في ذكر روايات الحديث والجمع والتأليف بينها ولا النظر في شيء من فكره. نأتي الى المطلب الثالث وهذا مطلب كسابقه جيد وهو مطلب في ذكر مفردات الحديث قوله كنت قوله كنت إما باعتبار ما كان يعني علي يحكي امرا إيه سابقا باعتبار ما كان منه رضي الله عنه وهذا يقويه أن عليا كان يحكي ذلك على منبر ماذا منبر الكوفة يعني هو يحكي للناس أمر ماذا كان معه قديما على منبر الكوفة حكايه وعلي ولي الخلافة بعد أن جاوز الخمسين بل جاوز الخمسين بقليل كمان يعني تقريبا علي مستنة 35 هجرية وعشرة 45 حوالي 55 سنة والرجل في هذه السن غالبا ينقطع مزيو أو يقل جدا ما نقول شيء يقل جدا قلت يقوي هذا ان عليا علله في بعض روايات اذا بنى الرجل باهله فكان ذلك منه متى حين تزوج من فاطمه رضي الله عنه خاصه ان فاطمه ساعه هذه الحكايه كانت قد إيه قد ماتت لنعاء فاطمه ماتت بعدها ب 6 اشهر ويقوي هذا ان الذين رووا الحديث عن علي هم من سمعوا منه ماذا اخيرا سمعوا منه في حال ايه كبره وهم من وهم محمد بن الحنفيه وعبيده وسليمان بن يسار وعروه وابن عباس كل عن علي بن الحنفيه وابن محمد عبيد السلماني واحد سلماني من اكبر تلاميذه عليه وسليمان بن يسار وعروه بن الزبير وابن عباس اولئك الخمسه سمعوا من علي امته لما كبر يبقى هذا يقوي ان قوله كنت على حكاية شيء في الماضي واضح أو أن يكون ثانيا. أو أن يكون قد عبر عن ذلك بالماضي لإفادة استدامته لإفادة استدامته لأنه في لغة القرآن والسنة قد يعبر بالماضي عن الشيء المستديم المستقبلي كقوله تعالى ان الله كان عليما اه حكيما يعني هل هو الان ليس عليما حَكِيمًا فيعبر بالماضي عن الشيء المستقبلي لافاده الاستدامه هنا لو جاءك بطرسي فسالك كيف ان الهك يقول ان الله كان عليما اه حكيما ايعني ذلك أنه ليس الآن عليما حكيما فقل له يا بطرس أو يا بؤلز وما أبعدت فبطرس من بؤلز عقلا ما تعرف أنت بؤلز هذه شخصية طفل صغير عندنا في بلادنا يضربون به المسألة على, على صغر وقلة العقل واضح؟ فبؤلز من بطرس وبطرس من بؤلز فتقول له جوابا وهل هناك في حق الله زمنية أصلا لما أقول حسن كان كذا وكان كذا لان حسن في زمنية عنده ماضي وعنده حاضر وعنده إيه؟ مستقبل عنده بداية وعنده ولد عام سمانية وستين ويموت يوما من الأيام قد يكون اليوم قد يكون غدا قد يكون الساعة فحسن عنده زمني لكن لا زمنية ماذا في حق الله فالله سبحانه وتعالى الأول وماذا والآخر فلا زمنية فطالما أنه لا زمنية يبقى لا ماضي ولا إيه ولا مستقبل ولا كذا والماضي عنده حاضر والحاضر عنده فلا زمنيه في حق الله سبحانه وتعالى واضح فاما ان يكون ذلك تعبيرا بالماضي افاده استدامه الامر يقوي هذا ان الماضي يستعمل في لغه الكتاب والسنه لافاده الحاضر والمستقبل او في معنى الاستدامه يعني الحاضر والمستقبل وثانيا او وكذلك قوله كنت رجلا ايه اعرب يا رجل اعرب مزئا لا حلو صفه وقوله مزئا صفه والصفة لا تكاد تفارق الموصوف والصفة لا تفارق الموصوف وفي ذلك اشاره الى الايه الى الاستدامه وكذا قوله مزاء صيغة مبالغة مزاء على وزن ماذا فعالا يبقى هذه أول فائدة في قوله كنت إما أن يكون ذلك حكاية عن ماضي خاصة أنه حكى ذلك فوق منبر الكوفة وحكى ذلك حال كونه كان شيخا كبيرا واضح وان الرواة عنه في ذلك لا انا محتاج افهم المساله دي يا ابا سفيان كلمني في بعد فالمهم إن احنا نقول هنا إما أن يكون ذلك حكاية عن أمر وقع منه فين؟ في الماضي فلذا قال إيه كنت ويقوي هذا أنه حكى هذا على منبر الكوفة بعد أن شاخ وماتت فاطمه وأن الرواة عنه ممن رووا عنه كبيرا وشيخا وإما أن يكون قوله كنت تعبير بالماضي لافاده ماذا الاستدامة يقوي هذا الوجه قوله رجلا مزاء صفه ومزاء صيغة مبالغة بما يدل على ايه استمرار واستدامة ذلك ايه منه قوله رجلا والرجل هو الذكر من الإنسان فوق الغلام فوق الغلام إذا احتمل وشاب وفيه معنى القوة والشهوة والكمال والفحولة ولذا لم يعبر عليه لم يعبر عليه بغيرها ما قالش كنت إنسانا كنت شخصا لاستعمل عليه لفظه رجلا يبقى إفادة شيء إفادة القوة والشهوة والرجلة والفحولة يقوي هذا أنه في حديث عبد الله بن سعد في حديث عبد الله بن سعد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك المزي وكل فحل وكل فحل يمزى وفي هذا لا شك من السناء على الفحولة والرجوله وذلك شيء محمود وخصيصه الأمة المحمدية من بين الأمم لذا كسر سالها. وأبيح لها من التعدد ما ليس في الأمم الأخرى قوله رضي الله عنه مزان هذا مفهوم ما سبق ولا ما مفهوم <تصفيق> لماذا استعمل علي لفظة رجلا ما استعملش لفظة إنسانا أو شخصا ان لفظه رجلا بتستعمل في باب مكه ولذا تجد في القران من المؤمنين ايه رجال رجال صدقوا ما أعهد الله عليه ففيها معنى القوه والكمال والشهوه والفحوله يقوي هذا انه في حديث عبد الله بن سعد قال له وكل, وكل فحل يمزي وفي ذلك اشار الى ما خص الله به الامه المحمديه من انه بارك الله لها في هذا من بين الامم ولذا فعلا تجد يعني الشاب الصغير في الأم المحمدية تقول أنت مجوز لك ده انا عند أربعة أولاد وتأتي إلى فحل نطع كده ورب ضخم وتلاقي ما عنده من الولد إلا إيه؟ إلا ولد واحد رب العالمين قصف أن سالهم وقضى على رجولته على رجولتهم بأيديهم بسبب الخمور وبسببه وبسبب كذا ولذا كم ترجو المرأة الأجنبية أن تتزوج رجلاً ماذا؟ رجلا عربياً، لأنها تجد فيه من الرجول ما لا تجد في شبيهها هذا الأوروبي الذي إذا رايته يسير لجوار امرأة لم تكن تميز، بل أحياناً تميز على الخل على الخلاف تجد المرأة على هيئة الرجل كتير بامطلون ومش عارف ايه وتجد الثاني على هيئة ماذا؟ إرسال شعره والضفيرة ونحو ذلك. مما يلقى الإنسان عناء عناء حين في التمييز وحين لا لما أسافر قدر لا واسافر احيانا كده بجالس جنب انسان عليكم السلام ولا أجد حرجا في التبسط النظر وكذا وبعد ما يقوم افاجئ بان هذا الإنسان ماذا امراه وليست رجلا واحيانا العكس اغض بصري عن شيء قادم وبعد أن يقترب مني افاجئ انه ايه انه زكر وليس امرأ قوله رضي الله عنه مزاء لا م? م? م? لا كلمة رجلا تطلق على جميع مراحل العمر سواء شابا او شيخا او كذا ما فيهاش تمييز عمري يعني كأنك تريد ان ترجح القول الاول كنت رجلا ومالش كنت شيخا لا كلمة رجلا تعم واضح قوله رضي الله عنه مزاء قلت صفة لرجل صفة لرجل في الإعراب إشارة إلى كسرتي ذلك وملازمته خاصة وقوله مزاء على وزن فعال كمثل ضراب كمثل ضراب لافاده المبالغه والكسره ويقال مذي بتسكين الزاي او الزال ويقال مذي بتجديد لتجديد الياء وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة بغير دفق ولا فطور وهو في النساء أكثر وأغلب وحكمة الله في حكمه الله في خلقه هذا المزل اولا تطهير المحل وتهيئته لنسبب خروج فعلا كما قيل أنه يطهر المحل حتى إذا خرج المني لم يتلبس المني أو لم يختلط بشيء آخر وثانيا لحصول تدرج الشهوة مما يحقق كمال الاستمتاع كما أنه يرطب المحل عند المرأة فيمنع الاحتكاك والألم ورابعا يعين على قول للمتعة والاستمتاع قوله رضي الله عنه فاستحييت السين والتاء لماذا؟ للطلب أي لطلبه حياء فوق حيائه فاستحيى علي مرتين من السؤال أما المرة الأولى أما السبب الأول استحياء عليه لمكان السيدة فاطمة رضي الله عنها منه فاستحيي في ذلك لمكان فاطمة رضي الله عنها منه وفيه ما لا يخفى من حفظ مشاعر الناس شوف يا اخي حفظ مشاعر ومثله ومثاله قول يوسف ومثاله قول يوسف وقد احتن بي اذ اخرجني منه لال السجن ماالش الجب لان اخوه يوسف كانوا ايه كانوا واقفين لو قال الجب يبقى هو بيذكرهم بإيه باللي انتو عملتوه معايا زمان واللي انتو ايه فيجرح مشاعرهم ويعاتبهم طب هو قال لهم لا تسريبة يعني انا مش حلمكم ولا اجرح مشاعر فشوف ادب يوسف استعمل السجن مكان للجب مع انه لو لم يخرج من الجب لما دخل مصر ولا السجن ولا شيء من هذا مثاله قول يوسف وقد احسن بي إذا خرجني من السجن حفاظا على مشاعر إخوته ألا يسكر الجب ألا يسكر الجب فيكون ذلك عتابا لهم من طرف خفي وحياء علي لأن فيه من ذكر ما يستقبح ذكره مما يكون بين الرجل وامرأته أو ما يكون من شؤون الجماع وما تعلق بها وفعلا هذا من الأدب والحياء ان يكون هناك يعني ذكر شيء من شؤون الجماع وما يتعلق بها ولذلك انظر شيخ الشعراوي فمر داخل المعهد متأخر فعميد المعهد يقول له تعالى ولد اتاخرت ليه قال له مولانا سنة متزوج وبركب القطار فالقطار تاخر قال له عشان كده انت اتاخرت طب حلو ولا وحش طبعا لو قال له زواج حلو يبقى بذلك ايه من ذكر ما يستقبح وايه ذكره يعني فقال خفت ان اقول له حلو يقول ان انا قليل قليل الادب فقلت له مولانا والله قله قيمه <تصفيق> يعني هذا في شيء إن الانسان لا يذكر ما يستقبح ماذا ذكره قلت قوله استحيت وهو انكسار النفس وتغيرها لذكر ما يعاب وما يذم قال فاستحييت أن أسأل رسول الله أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وفي لفظ مسلم أن أسأل النبي وفي لفظ مسلم أن أسأل النبي وهذا يدل على انهما يترى يعني النبي والرسول وأن الرسول هو النبي وإن كان يفترقاني وإن كان يفترقاني من أن الرسول يزيد على النبي بماذا؟ بشرع جديد كما فرق شيخ الإسلام ابن تيميه قوله رضي الله عنه لمكان ابنته في بعض روايات من أجل فاطمة وفي بعض روايات مني وفي بعض الروايات وكانت فاطمه وكانت فاطمة ابنة النبي تحته وفي بعضها ذكر العله اذا بنى الرجل باهله ودنا من اهله في روايه فافاد ذلك من تعليل عدم السؤال بحفظ مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومنع ومنع حيائه له وما يذكر من سبب كسرة المزي وهو بناؤه بمرأته جديدا أو حديثا وكسرة ما يكون بينهما من الود والملاعبة ولا شك أن هذا من أسباب تعمق الود بين الزوجين قلت وفيه إشكال من ذكر اسم فاطمة صريحة وهذا قد يشكل بأن العرب تضرب على اسم المرأة الحجاب وتستعمل الكنية فلا يبتزل ولا يذكر على الألثنة من شدة الغيرة فعلا هنا مثلها طلبة العلم وترى ان هذا فعلا في بعض بلاد مصر بتبقى مصيبة لو علم اسم المرأة خاصة أسوان دي مصيبة لو علم اسم المرأة دي تبقى مصيبة وفعلا نرى هذا في بلادنا في الريف ان المراه لا تذكر بماذا باسمها ابدا إنما يضرب على اسمها حجاب الكل وانت لو تأملت احاديث الصحابه ما كان يذكر اسم المراه الا نادرا الا لمصلحه كما مضى في روايه عمر بالامس قال يا رسول الله لو رايت بنت خارجه تسالني النفق جاءت عنقا فكانوا لا يستعملون يعني أو يضربون الحجاب على اسم المرء فعلي استعمله لماذا قلت وأما بيت النبوة فشأن, فشأن خاص وأمر مغتفر لأن مقام نساء النبوة في الأمة هو مقام ماذا مقام الأمة ويتأكد هذا في حق فاطمة التي يدعونها ماذا؟ أم أبيها رضي الله عنه قوله رضي الله عنه فأمرت المقداد بن الأسود قلت هو المقداد بن عمر بن سعلب المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمر بن سعلب بن مالك ابن ربيعه البهراني صاحبٌ قديم توفي عام سلآسة وسلآسين عام سلآسة وسلآسين عن سبعين سنة وله أربعون حديثا مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيه توضيح المبهم الذي في الرواية الأخرى من قوله فأمرت رجلا قلت وفيه تخصيص المقداد ليه خصص المقداد ألو للرسول قلت إما لصحبة علي المقداد شديدة ولذا تجد في روايات السنه السنة كثيرة ذهبت أنا ومن والمقداد أشهرها ماذا وقعت المرأة الزعينه اليهوديه وثانيا لتزاكر علي والمقداد وعمار المز يبقى ده سبب تخصيص الايه مقداد ان المذاكره حصلت بين علي والمقداد وعمار وثالثا لجراه المقداد على السؤال في العلم قلت فائدة في قوله ابن الأسود المقداد ابن الأسود وليس وليس الأسود أباه إنما هو حليف أبيه نسب إليه وذلك مشكل وذلك مشكل من ماذا من أنه دعي إلى غير أبيه قلت وجوابه أنه اشتهر بذلك بين الصحابة فزهبت الشهرة بالنسبة إلى أبيه كابي هريره شهرته بهذه الكنية جعلت اسمه ماذا مجهولا واضح وثانيا أنه نسب إليه من غير انتساب يعني الناس يعرفون أنه المقداد ابن الأسود وليس هو ابن, الإيه؟ ابن الأسود على الحقيقة قوله رضي الله عنه فساله فسأله قلت يعني سأله في رواية على الإبهام في رواية على الإبهام لأنه قال له المزي يخرج من الإنسان يخرج من الإنسان كيف يفعل به كما جاء في رواية قلت وإبهام دقيقة واحده طيب انت بعطيني دقيقتين وإبهام المقداد وإبهام المقداد من حسن سؤاله لماذا أولا لا يسكر علي لا يسكر عليا رضي الله عنه حتى لا يجرح مشاعر النبي ولا حياءه وسانيا لأن العبرة بالفعل لا بالشخص لأن العبرة بالفعل لا بماذا لا بالشخص وأن الخطاب لواحد وخطاب للعموم. طيب سنكتفي بهذه الفائدة بقيت معنا فائدتين في هذه المطلب وإن شاء الله تعالى سنكمل في الغد مع ذكر المسائل الفقهية. طيب بعد ذلك ان شاء الله تعالى هيكون درسنا يوميا ها هنا من من العصر بعد العصر يعني خمسة ونصف كده ستة لربع ربع الى العشاء باذن الله تبارك وتعالى وهذا اخر درس اليوم خارج المسجد بارك الله فيكم وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم